بسم الله الرحمن الرحيم الاداب الشرعيه التي يجب على الانسان ان يراعيها في الجمعه يا ايها الذين امنوا اذا ادينوا اذا دينوا قل تسمي يوم الجمعه فناه الى ان هذه الاداب التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام الغسل ليوم الجمعه يقول عليه الصلاه والسلام غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ حديث متفق عليه وقال عليه الصلاه والسلام اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل متفق عليه طبعا المقصود ان يغتسل يبدا وقت الاغتسال ببدايه يوم الجمعه متى يبدا يوم الجمعه يبدا من بعد صلاه الفجر هذا بدا يوم الجمعه ليله الجمعه متى تبدا مغرب يوم الخميس فممكن لو انسان فرضا استيقظ الفجر يوم الجمعه وعليه جنابه فاغتسل اغتسالا واحدا نوى انه يرفع الجنابه ونوى انه غسل الجمعه جاز له ذلك طبعا الغسل المستحب ليس واجبا على الصحيح يعني <تصفيق> ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الادب الثاني التجمل والتطيب يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمسى من طيب بيته ثم يروح الى المسجد لا يفرق بين اثنين يعني لا يتخطى الرقاب وياتي في مكان ضيق ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للامام اذا تكلم الا غفر له ما بين الجمعه الى الجمعه الاخرى رواه البخاري شوف يا اخي الفضل هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم وكذلك من الاداب وجوب الانصات الى الخطيب وهو الذي اشرت اليه وجدي ان بعض الناس ماذا يفعل اللي تلعب بالشبحه اللي تلعب بالسجاد اللي تلعب بالجوال اللي يلعب باللذاك يجب الانصات يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت فقد لغوت رواه الامام مسلم وكذلك يجب عليه ان يصلي تحيه المسجد قبل شوي وجدي في التقرير ما صليت تحيه المسجد صح نعم ماذا فعل عصام اول ما دخل فرشت السجاده وفرشت السجاده جلس زين المفروض انك صليت تحيه المسجد النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فيلركع ركعتين وليتجوز فيهما ما معنى يتجوز فيهما يستعجل فيهما يستعجل, فيهما يستعجل فيهما يستعجل فيهما طبعا الناس الظاهر بيستعجلون من غير ما نقول لهم استعجلوا يعني وكذلك لما دخل سليك الغطفاني كما سياه مسلم ودخل وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين فيجب عليك حتى اذا دخل الامام يخطب أن تصلي تحيث مسجد قبل أن تجز كذلك الاختصار في الخطبة يقول عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه ثم قال فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة دل هذا على أن الخطيب لا بد أن يعني يختصر في خطبته كم يختصر يعني كم تقريبا يعتبر في عرف الناس لما تكون الخطبتين طولها كم خطبتين مع الصلاة يعني في جده تبدا الصلات من الساعه 12 ربع تقريبا 12:15 12:15 متى ينتهي عاده الخطب من الصلاه والخطبه في ناس واحده في ناس واحده لا ربع جميل يعني تقريبا انا اقول نصف ساعه ان تكون الخطبتان مع الصلاه نصف ساعه الى 35 دقيقه هذا يعتبر كافي وانا اتكلم عن واقع انا خطيب يعني اذا كانت الخطبه الاولى وصلت الى 20 دقيقه الخطبه الثانيه 5 دقائق 7 دقائق ثم الصلاه تكون بعد ذلك يكون هذا ليس مطولا على الناس وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار في الخطبه وتطويل الصلاه هذا بالنسبه لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته بمعنى انه لا يعني ان الصلاه تكون اطول وقتا من الخطبه لا انما ان تكون الصلاه فيها صول لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته ربما قرأ بهم سوره قاف كامله ثم يصلي بهم الركعتين ويقرا في الاولى سبح في الثانيه الغاشيه اكيد الخطبه ستكون اطول اليس كذلك ما هو بيقرا صفحتين ونص في الخطبه وفي الصلاه يقرا ما مجموعه صفحه او او صفحه وربع تقريبا فدل على ان الصلاه ستكون اقصر لكن المقصود ان الخطيب لا ينبغي ان يطيل طولا شديدا الا في بعض المواضيع احيانا التي تحتاج الى تفصيل اما في غيرها فلا ينبغي ان يطيل يا ايها الذين امنوا اذا نوديا للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع Залікум хайрул лікум, ін кунтум Та'лемо. Фа Іза кугиєті الصлаху, фаінташируу фі лі Арзі, вабтавуу мін фазлі Аллах, вазкуру Аллах кафіра, Вайдара Емті-Жаро, тен Евлеху, анім, фаббу, ілийе вотара кука, поа, іме, Ульмаріндалла, він